فَأَنتُمْ أَزْوَاجٌ ثَلاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابين يطوف عليهم وردان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكئة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال النؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح مندود وظل مندود وما أصحاب اليمين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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا مسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إنا لمجموعون إلى مقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زبق فمالئون منها البطور فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعوب الهيم هذا نزلهم يوم الذين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تبنون أأمرون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوخين على أدو نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون افَرَأَيْتُم مَّا تحرثون أَأَنتُم تَزرعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِن نَّلْمُرُمُ بَل نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم الماء الذي تشرفون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون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 وتجعلون رزقكن أنكن تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن تظرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين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 تصنية جهنم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم